109. وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 110. واتبعون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتا من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما تُلام من الساخرين او تقول لو ان الله لدانى او تقول لو الله هجاني لو ان او تقول حين ترى العدابا او تبون حين ترى العدابا لو ان لي كروتا فكون من المحسنين المحسنين بلا منا قد جاء اذكرياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت من الكافرين يوم القيامة ترى الذين كدموا على الله أجوبهم مسودة أليس في جهنم متوى للمتكبرين ويرجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسوا